أينانهم فانهم غير ملومين فمن يتغاورا ذلك فاولا انهم العادون والذين هم لامتاتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون الا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 وبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ما بقدره فسكنه في الأرض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 ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل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 وإنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء اخره وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون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 لا حياةٌ الدُّنيا نموت ونحيا نموت ونحيا وما نحن بمذعوثين إن هو إلا رجلٌ افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبوا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 وجعلنا ابن مرية وأمه آيتا وآويناهما إلى ربّة ذات قرار وآويناهما إلى ربّة ذات قرار وميعم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون علي وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمُ ذُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّ مَا 117. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون 118. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون 119. والذين هم بربهم لا يشركون 110. والذين يؤتون ما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 بل في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم لا تجأروا اليوم إنكم قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءنا لم يأت آباءهم أم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 يرت عن الصراط لنا كذون ولو رحناهم وكشفنا ما بهم من ضر إلا لد في طغيانهم لد في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكأنوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذَا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشى لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون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 117. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين 119. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون 110. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُونَ حَتَّى هو قائلها وَمِن وَرَاءِهِ بَرْزَخٌ إلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَى بَيْنَهُمْ يَوْمَ إذْ يَوْمَ إذِهِ وَلَا يَتَسَاءلُونَ فَمَنْثَقْلَتْ نَوَازِنُهُ 117. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في خالدون أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ فِيهَا وَاجْعَلْ لَنَا قَالَ فِي فريق من عباد يقولون ربنا آمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا واتخير الراحمين فاتخذتمهم سخريا حتى ألسكم ذكري وكونتم منهم تضحكون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 ما حسابهُ عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين